كن لمبهم فقد عهد مضطربا وغيره لا يضطرب بمعنى معنى هذا الكلام أن المشتق إذا كان لمبهم فإنه يكون مضطربا ومعنى مبهم أي غير معين معنى مبهم أي غير معين بحيث يصح إطلاقه على كل من قام به الوصف الموجود في الأرض فمثلا قولنا ضارب من الضر يصح إطلاقه على كل من قام به وصف الضرب. فهذا هو معنى قوله وإن يكن لمبهم فقد عرف مضطردا فيكون مضطردا بحيث يصح إطلاقه على كل من قامت أو على كل قام به الوصف الموجود في الأرض، وغيره لا يطارد، أي غير المبهم، لا يطارد فيه الاستقاء، فلا يصح إطلاقه على غيره. ويمثلنا لذلك بقولنا القارورة، فإنها غير مبهمه بل معينة. وما علة ذلك لأنها يقولون يقصد بها فقط ما كان من الزجاج خاصة دون غيره مما هو مقر للمائع فالقارورة لا يصح إطلاقها إلا على ما كان من الزجاج خاصة فقط ولا يصح أن يطلق لفظ القارورة على كل ما هو مقر للمائع وكذلك يقولون الأبلق فالأبلق لما اجتمع فيه سواد وبياض لكن الأبلق خاص بالخيل فقط دون غيرها من الحيوانات فلذلك فهو معين غير مبهم لا يطرف بحيث لا يصح اطلاقه على كل ذات اجتمع فيها سواد وبياض وأيضا بد أن نعرف هنا أن محل اضطراب الاشتقاء ما لم يمنع منه مانع فإذا منع منه مانع لم يجد اضطراضه لم يجد اضطراضه ومثال ذلك قوله تعالى والله ذو الفضل العظيم فالله عز وجل وصف نفسه بأنه صاحب فضل ولا يجوز أن نقول من هذا الوصف بأن اسم الله عز وجل فاضل لأن اسماء الله توقيفية فمنع إذن هنا من اضطراض الوصف مانع شرعي وهو أن اسماء الله تعالى توقيفية لا يجوز إحداثها بل يتبع فيها نصوص الكتاب والسنة فقط بعد ذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى والجذب والجذب كبير ويرى للاكبر سلما وسلبا من درى الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت يتكلم على الاشتقاق الكبير والاشتقاق الاكبر فالاشتقاق الكبير في صلاح علماء الاصول وغيرهم هو ما اجتمعت فيه الاصول دون ترتيب، لكن مع مناسبة معنوية مع مناسبة معنوية بين الأصل والفرع كاستقاف جذب من الجبد فجبد وجابد وجذب بمعنى واحد لا فرق ولكن الحروف غير مرتبة وبينهما مناسبه معنويه وهذا الاشتقاق يسمونه الاشتقاق الكبير الاشتقاق الأكبر فهو ما كان فيه مناسبه في المعنى وفي بعض الحروف فقط ما كان فيه مناسبة في المعنى وفي بعض الحروف فقط كاشتقاق سلم أو سلم سلم وسالم من الكلم فسل وسلم بمعنى واحد بمعنى واحد لكن الحروف لم تتناسب كلها بل وجد بعض التغاير بين حروفه فالفاء في سلم فالفاء في أو العين في سلم أو اللام سلم غير اللام في سلم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 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل لما سميت جبريل فقال لأني آت بالجبروت وهذا الحديث لا أعرف من رواه والله أعلم بصحته. كجبرائيل أي مشتق من الجبروت قاله الحداث أي قاله بعض أهل الحذق والاتقان من أهل اللغة والاصول و. الذين قالوا بذلك هم الإمام الأصهامي في شرحه على كتاب المحسول للراب كذا الجمع مما أفردا ونفي شرط مصدر قد عهدا أي أن الجمع والسفنية أيضا مشتقان من المفرد فرجلان ورجال مشتقان من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 قد يشتق من مصدر مقدر لم تنطق به العرب ولذلك قالوا الأفعال الجامده كعسى وغيرها ونعمه وبئسة مشتقة ولا ينافي اشتقاقها جنودها فالاشتقاق والجنود لا تنافي بينهما ولذلك قالوا تبارك فعل جامد مشتق من البركة تبارك فعل جامد ومشتق من البركة خلافة الكلام أن الاشتقاق والجمود لا تنافي بينهما وأن الشيء قد اشتق من مصدر مقدر فقط وهذا المصدر المقدر لم تنفق به العرب ومن ذلك أيضا كلمة أيضا فإن أيضا مشتق من مصدر مقدر لم تنفق به العرب إلى غير ذلك قال وعند فقط الوصف لا يشتق وأعوذ المعتزلي الحق أعوذ المعتزلي الحق أعوذه الشيء اي احتاج إليه يعني أن المعتزلة قالت منهج الصواب المحتاج إلى اتباعه ومعنى هذا البيت أن الذات إذا لم تتصف للمصدر فلا يجوز الاشتقاق لها منه الذات إذا لم تتصف بالمصدر فلا يجوز الاشتقاق لها منه فلا يصح اشتقاق الضارب لمن لم يكن به ضربه ولا يصح اشتقاق الخارج لمن لم يكن به خروج ولا يصح ايضا اشتقاق الاسود لمن لم يكن به سواد فعند فقد الوصف من الذات لا يصح لها الاستقاء من ذلك المصدر اما المعتزله فإنهم قد خالفوا الحق وخالفوا الصواب وقالوا بجواز ذلك ولذلك انحرفوا في مسائل العقيده مسائل الصفات صفات الله عز وجل فقالوا إن الله عالم بذاته لا بعلم قائم بذاته لا بقياس وهكذا إلى اخر كلامهم المخالف للحق والحق والصواب اما الذات لا يمكن أن يشتق لها من المصدر ما لم يكن بها الواقع فالله عز وجل عالم بعلم سميع بسمع قدير بقدرة مريد بإرادة إلى اخر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وقول النعب عند فقد الوصف هذا الكلام يحفظ به من العين من العين والأعيان فإن الأعيان يشتق منها مع عدم قيامها بالذات الأعيان يصح أن يشتق منها مع عدم قيامها بالذات لاستحالة قيامها بالذات قولك مثلا هذا مكي من مكه ومكه لا تقوم بالذات وهذا مدني وهذا تامر اي بائع الثمر وهذا لاذن بائع اللبن اشتق من الاعيام هنا ما عاد من بالذات لانها يستحيل أن تقوم بالذات فهمنا يا شباب وحيثما ذل قام قد وجد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 التي لا تنقضي جملة واحدة ولا تقوم دفعة واحدة وإنما تنقضي تدريجيا تمضي تدريجيا كالتكلم، فإن المشتق منه ينتسب للحقيقة عند قيام المصدر السيال بالذات بحسب الإمكان لأنه لا يقوم بالذات جملة لتفاوته تدريجيا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 هؤلاء المعتزلة خالفوا الجمهور وجوزوا كون الاطلاق حقيقة على الفرع ولو لم فرق الوصف المحل والقول الثالث الذي ذكره الناظم بقوله ثالثها الإجماع حيثما فرى على المحل ما مناقضا يرى أي ثالث الأقوال أن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 هذا هو معنى قوله على المحل ما مناقضا يرى هذا الخلاف قال النبي ينبني عليه مساله فقهيه وهي قوله عليه يبنى من رمى المطلقه فبعضهم نفى وبعض حققه ينبني على هذا الخلاف هل يطلق على الفرع انه حقيقه او لا يطلق عليه انه حقيقه إذا ذهب الوصف عن المحل أو زال الوصف عن المحل من رمى زوجته المطلقه كانت زوجته له وطلقها ثم بعد ذلك رماها واتهمها بالزنا فعلى القول بان له لا يطلق عليه أنه زوج لها حقيقه فلا يجوز له أن يلاعنها وانما عليه أن ياتي بالشهود والا كان قاذفا وعلى القول الثاني وهو قول المعتزله يصح ويجوز أن يلاعنها باعتبار انها كانت زوجته والملاعنه شيء غير القذف شيء آخر اي حكم الملاعنه يختلف عن حكم القذف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 بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ينفعنا لما علمتنا واجدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار قال الناظم رحمه الله تعالى فما سارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس قول الناظم لدى المؤسس بصيرة اسم الفاعل ومعناه صاحب الأصول ومراد المؤلف بالمؤسس هنا سجاج الدين السبكي وثقي الدين السبكي ومعنى هذا البيت أن اسم الفاعل واسم المفعول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 ويلزمه حضور الزمان يلزمه حضور الزمان وأما إذا كان مجندا إليه كقوله تعالى والسارق والسارقة فارفعوا أيديهما فإنه يكون حقيقة في حالة التلبس أي قال فيه كقول السبكيين الذي ذكرناه سابقا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 قوله تعالى والسارق والسارقة بقطع أيديهما حقيقة في من وقع منه هذا الفعل في الماضي أو الحال أو الاستقبال إلى يوم القيام ولو فرضنا أن شاهدا أن شاهدين شهدا عند قاض بأن رجلا سار أو بأن رجلا سارق في الزمن الماضي لوجب على القاضي أن يحكم عليه بالقطع إن توفرت شروط القطع.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 معناه في اللغة العربية تعدد اللفظ واتحاد المعنى أن تتعدد الألفاظ مع أن المعنى متحد كقولنا الأسد والليس والضرغام وكقولنا السيف والحساب إلى غير ذلك من الألفاظ المترادفة وقد اختلف العلماء في وقوع الترادف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 أو أحد الربيفين قد يصلح لما لا يصلح له الآخر وقد يكون أحد الربيفين أسهل على شخص من الآخر كرجل لا يستطيع أن ينطق بالراء يقول برا وإنما يقول قمحا تفهول والقول الثاني، وبه قال بعض أئمة اللغة أنه لم يقع أو غير واقع في الكلام وقال كل ما يظن بانه من قبيل المترادف هو ليس كذلك ليس من قبيل المترادف وان ظن بانه من قبيل المترادف لا بد ان يستمل احد اللفظين على معنى ليس موجودا في الاخر فقولك بشر وقولك انسان مع ان ظاهرهما ترادف إلا ان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 ففي الالفاظ الشرعيه يمتنع فيها الترادف وغير الالفاظ الشرعيه لا يمتنع فيها الترادف طيب قلنا لهم لما او سياتي الكلام على تعليل هذا الأمر فيما بعد والقول الصحيح الذي تدل عليه الادله هو جواز وقوع الترادف مطلقا في كلام العرب وفي القرآن وفي السنة قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وهل يفيد التالي للتأييد كالنفي للمجازي للتوكيد المقصود بالتالي هنا التابع والتابع يعنون به اللفظ المهمل الذي تذكره العرب بعد مذكوعه على زنفه للتقية. فقولهم حسن بسل وقولهم عطشان نغشان وقولهم شيطان ليطان فهذه الألفاظ نغشان وليطان وبسل ألفاظ مهملة تذكر تابعه لألفاظ أخرى يقصد بها التقويه وهذا هو التالي المقصود به في كلام النار فهذا التالي هل يفيد تأييده؟ وتوكيده والقول الصحيح أنه يفيد توكيده لأن العرب ما أرادت به إلا التوكيد ولم تذكره عبثا في الكلام فالأصل في اللفظ إذا ذكر أنه يذكر للتوكيد ولا يذكر للعبث والزيادة المجرده التي لا يقصد بها شيء سوى العبث كالنفي للمجازب التوكيدي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 هذا الأمر اختلف فيه العلماء بعض العلماء يقولون إن التوكيد ينفي المجال وبعض العلماء يقولون إن التوكيد لا ينفي المجاد، والقول الصحيح أن التوكيد ينفي المجال ويرفع طيب ما الفرق بين التوكيد والتابع أو التعكيد المؤكد والتابع الفرق بين المؤكد والتابع أن التابع لا يصلح ذكره مفرداً أما المؤكد فيصبح ذكره مفرداً في بعض الأحيان وهو يفيد معنى مفهوم؟ وأنا التابع يكون على وزن في مسبوعه، يكون على وزنه، أما المؤكد فلا يكون على وزنه ولا يشترط فيه ذلك، مفهوم هذا الكلام يا والتابع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 بعد ذلك يقول وللرديفين تعاور البداء ان لم يكن بواحد تعبد، اي إن لم يكن باحد اللفظين قد تعبدنا الله عز وجل التعاور أي التعاقب بان يقوم كل لفظ مقام الاخر فكل مرادف يقوم مقام لفظ الاخر مرادفه فيصبح ان تاتي بهذا اللفظ أو بهذا اللفظ فتقول رايت إنسانا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 فالله اكبر مثلا لا يجوز ان تاتي بمرادبه فتقول الرحمن اكبر او الرحيم واكبر على قول جماهير العلماء وايضا التسليم من السلام الى غير ذلك من الالفاظ التي تعبدنا بها فلا يجوز لنا ان نضع بعضها مكان بعض اما اذا لم نتعبد بذلك ولم يمنع منه مانع اخر فإنه يجوز اتيان كل من الرديفين مكان الاخر يقول وبعضهم نفي الوقوع ابدا وبعضهم بلغتين قيدا أي بعض العلماء نفى وقوع التعاول بين الرديفين مطلقا سواء كان من لغتين أو من لغه واحدة وقال لا يقع التعاور لا يقع ما كان أي لا يقع التعاور مطلقا سواء كان من لغه واحدة أو من لغتين مختلفتين وبعض العلماء منع التعاور بين الرديسين فيما إذا كان من لغة إلى لغة أما في اللغة نفسها فلا مانع من التعاور قال شارف النظم ومؤلفه كيف يتصور نفي وقوع كل من الربيفين مكان الآخر لأنه حينئذ يتعذر التكلم بمعنى له لفظات فإذا فإنه إذا عبر بأحدهما فقد عبر بالربيف مكان ربيفه قال الشارح نفسه قلت والله تعالى أعلم أن ذلك يظهر في معنى لغتين قيسية وتمينية مثلا فالثميني لا يتكلم بلغة خيس والقيس لا يتكلم بلغة ثمين لأن العربي لا ينطق بغير لغته والثمينيه والقيسيه لغة واحدة بالنسبة للعجمية وكذا الشامي مثلا لا يأتي بلفظ نصري كعكسه أي أن المقصود هنا بالتعاون بين اللغتين يظهر في بين لغة مثل قيسية ولغة تنينية فهذا هنا يظهر معنى هذا الكلام وأنه لم لم يقع التعاوض بين الرديفين في لغتين يقول بعد ذلك دخول من عجز في إحرام بما به الدخول في الإسلام أو نية أو باللسان يقتدي والخلف في الترتيب لا في المفرد دخول العاجز عن تكبيره الاحرام عن قول الله أكبر إذا عجز الإنسان عن نبق بها ولم يستطع النطق بها لعجمة في لسانه او مرض في لسانه فهل يصح له أن يدخل في الصلاه بمراد الله أكبر أو يستغني عن ذلك بالنية أو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 وقد قال بعض العلماء إن الذي يعجز عن النطق بكالف نقطة التحرين أو التكبير له أن يدخل الصلاه بكلمة الشهادة لأنها تدل عليها وزيادة وبعض العلماء يقول يستغني عن ذلك كله ولا يأتي برديس ولا بما يدل عليها وإنما تكفيه نيته تكفيه نيته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 ولا مانع من ذكر المترامفات تعدادا. إذا تريد أن تعدد تصرّها تعدادا، لا يمنع من ذلك مانع. على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه اللهم لا إله إلا أنا إنا أعوذ الحكيم. اللهم لا بدنا ان ينساؤ من هو سبحانه علم كلامنا ربنا ابن الحضر لله على كل حال واعوذ به من حاله قال الناه المشهور لله تعالى المشترك اتحاد اللفظ وتعدد المعنى فاللفظ فيمكن وكان له أكثر من معنى فإن هذا اللقص سمى لقصا مشتركا كقولهم العين فإن العين تطلق على العين مصصرة وعلى العين الجاريه وغير ذلك وقد استلف العلماء رسول الله تعالى في وقوع المشترك في اللغة عموما او في كلام الوع لذلك قال ما من الله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 ومن ذلك القرء في قوله تعالى ثلاثة قروء فان القراء لفظ مشترك يطلق على الظهر ويطلق على الحين ودليل هذا القول الوقوع والوقوع خير شاهد او خير دليل والقول الثاني وهو منع وقوع المشترك مطلقا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 والجواب على هذا الدليل بأن هذا الأمر يزول بوجود قرينه تحمل هذا اللفظ على أحد معانيه، فوجود قرينه تذهب هذا الخلل وتعين أحد المعاني، ولذلك لا يبقى لهذا الكلام مجال. القول الثالث ان المشترك وقع في اللغة العربية، لكنه لم يقع في الوحي، وهذا هو الذي نشره الناظر بقوله وثالث للمنع في الوحي سلم. قالوا الاشتراك لم يقع في الوحي، ودليلهم على هذا الكلام أن المشترك لو وقع في الوحي إما أن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 والوحي منزه عن ذلك فهمنا والجواب على هذا الكلام بأننا لا نسلم لزوم قول في وقوع المشترك فإذا قلت مثلا أنا شربت من العين انطرف كلامي إلى العين الجارية فلا قول في كلامي ولا تطويل ولوجود قرينه تحمل كلام على معناه وتصرفه إلى المعنى المراد وثانيا لو, نسلم لو سلمنا جدلاً أن هذا الأمر يؤدي إلى قول فلا نسلم أنه ليس من ورائه فائدة بل من ورائه فائدة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 فهم هذا الكلام. بعد ذلك يقول الناظر رحمه الله تعالى إطلاقه في معنى يجي مثلا مجاز نوض الذ أجاز النبلاء إطلاقه مفعول المقدمة أي النبلاء والأذكياء من أهل الاصول أجازوا إطلاق اللفظ على معنى مثلا أو على أكثر من معنى إذا كان لللفظ اكثر من معنيين لذلك قال مثل ثم هذا الإطلاع هل يكون مجازاً او حقيقة ولذلك قال مجازاً أو ضدا يعني أن المشترك إذا أطلق على معنيه او على معانيه كلها هل يكون مجازا ذلك لأن اللفظ لم يوضع للمعنيين معا في وقت واحد وإنما اللفظ بعمل معنا واحد فإذا أطلقته أنت على معنيين في وقت واحد فهل يكون هذا الإطلاف حقيقة أو مجازا بعض العلماء قالوا إنه مجاز لأن اللفظ لم يوضع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 واللفظ هنا لم يحدث فيه مجاز او تجوز بحيث نقول ان هذا الله ستعمل بغير ما وضع له وانما هو قد وضع له ومحل جواز او محل القول باطلاقه على معنيه او معانيه متى يكون ذلك اذا امكن ذلك بان لا يكون منافات بين المعنيين أو المعامل كلها أو كانت بينهما منافات لكن من غير الوجه الذي حصل فيه الإطلاق فمثلا عندما الأسود والأبيض متنافيان صحيح لكن قد يطلق وعندنا كلمة الجول تطلق على الأبيض والأسود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 فلا يجوز إطلاق اللفظ على معنى يجي أو على معانيه أكثر. مفهومي شباب ثم بعد ذلك يقول ناظم رحمه الله تعالى إن يخلو من خارينة فمجمل وبعضه على الجميع يحمل. أي أن اللفظ المشترك. إذا تجرد عن القرائن التي تدل على تعيين معناه يكون مجمنا والمجمل كما سيأتي تفسيره وبيانه هو غير المتضح المعنى وبعض العلماء يقول إن اللفظ المجمل إذا خلى من قرينة تعين المقصود منه ينبغي حمله على كل معانيه أو على جميع معانيه لانه ظاهر في ذلك لأنه ظاهر في ذلك وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى وقيل لم يجزه نهج العرض وقيل بمنعينه ضد السلب أي بعض العلماء قال إن إطلاق اللفظ المشترك على معنيه أو معانيه لا يجوز لغة لا حقيقة ولا مجاز فلا يجوز إطلاق اللفظ على يه لا حقيقة ولا مجاز ولكن هذا يجوز عقلا العقل يجيزه لكن اللغة لا تجيزه لأن العرب لم تستعمله إلا وكل واحد من معانيه بانقراضه لا في مجموعها وهذا قول بعض العلماء كالغزالي وأبي الحسين البصري وأهل البيان والبلاوة وبعض العلماء قالوا بالمنع في رد السلم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 والجارية وتقصد بذلك الذهب أيضا لأنه عين فهذا يجوز لأنه في السن أما في الاثبات فلا يجوز أن تقول عندي عين وتقصد بذلك عين باصره وجارية وذهب لماذا قالوا لأن النكرة في سياق النفي تعم بخلاف الاثبات في حالة النفي فإن النكرة تعم ولذلك يجوز الإطلاق أما في الإثبات فإن النسرة لا تعم فلا يجوز الإطلاق ويدخل في الإثبات الأمر